ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادعوا إلى ربك числен <tune>